لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله ل فاطر ا س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض ج ا ع ل ا ل م ل ا ئ ك ة ر س ل ا جاعل الملائكة ر س ل ا أولي أجنحة م ث وثلاث ن ا وارباع ي ز ي في يشاء د الخلق ما يشاء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 يا أ ي ه ا الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض لا إ ل ه إ ل ا هو ف أ ن ا تؤفكون و إ ن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك و إ ن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حقا فلا تغرنكم ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إ ن م ا يدعو حزبه ليكونوا من أ ص ح ا ب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم مغفره و أ ج ر كبير افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان إ ن ل ل يُضِلُّ ه م الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب, نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي أ ر س ل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إ ل ى بلد ميت ف أ ح ي ي ن ا به ا ل أ ر ض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد ا ل ع ز ة فلله ا ل ع ز ة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ي م ك ر و ن ا ل س ي ئ ا ت ل ه م ع ذ ا ب ش د ي د ومكر و ل ل ع ل و يبور و ا ل ل ه خ ل ق ك م من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم أ ز و ا ج ا وما تحمل من انثى ولا تضع إ ل ا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إ ل ا في كتاب إ ن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاجه ومن كل ت أ ك ل و ن لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم و ل و س م ع و ا ل ن ا ب و ل ك م و ي و م ا ل ق ي ي ا م ة ك ف ر و ن ب ش ر ك ك م و ل ا ينبئك م ث ل خبير ي ا أ ي ه اسماء ا ا ل ن أ ن ت ل ف ق ر ا إلى الله ي الحسنى موسوعه ي النابلسي أيها ا س ل ا ل ا ل ل ه و م الاسلاميه م ا ي ش ا يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر و ا ز ر ة وزر اخرى و إ ن تدع م ث ق ل ة إ ل ى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إ ن م ا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله النصير وما يستوي الاعمى والبصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات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 ومن الناس والدواب و ا ل أ ن ع ا م مختلف أ ل و ا ن ه كذلك إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء إ ن الله عزيز غفور إ ن الذين يتلون كتاب الله و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون ت ج ا ر ة يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم أ ج و ر ه م ويزيدهم شركه الهدى و ر ك ه ا ع و ي ه غير ا ب ح ي ه ذات م ض م ي ن يديه إن ا ل ل ه ب ع ب ا د ه ل خ ب ي ر بصير ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها, جنات عدن يدخلونها يحلون فيها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 الذي أ ح ل ن ا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوبا والذين كفروا لهم نار جهنم, والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا ا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعما صالحا ا فِيهَا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ن ب اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أ و ل م نعمركم ما يتذكر فيمن ه تذكر اولم نعمركم ما يتذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير, وجاءكم النذير فذوقوا, فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره, فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إ ل الا مقتى و يزيد الكافرين كفرهم إلا كفرهم خسارا قل أ ر أ ي ت م شركاءكم الذين تدعون من دون الله أ ر و ن ي أ ر و ن ي ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات أ م آ ت ي ن ا ه م كتابا فهم على ب ي ن ة منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا إ ل ا غرورا إ ن الله يمسك السماوات و ا ل أ ر ض أ ن تزولا ولئن زالتا ان أ م س ك ه م ا من أ ح د من بعده إ ن ه كان حليما غفورا و َ ق س َ م ُ و ا بالله َِِّ جهد ََْ أ َ ي ْ م َ ا ن ِ ه ِ م ْ ل َ إ ِ ن جاءهم ََُْ نذير ٌَِ ليكونن َََُُّ أ َ ه ْ د َ ى من ِْ إ ِ ح ْ د َ ى ا ل ْ أ ُ م َ م ِ فلما َََّ جاءهم ََُْ نذير َِ ما َ زادهم ََُْ الا َّ نفورا ُُ استكبارا في الارض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إ ل ا باهله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 وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما, إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى ف إ ذ ا جاء اجلهم ف إ ن الله كان بعباده بصيرا